「なぜならば私の思い出を忘れずに」 لديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انما اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس ما كان مزاجها كافورا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 وجه الله لا نريد موسوعه ن ك م جزاء النابلسي نخاف للعلوم ا ل ا ه ا ل ا م ي ه ولقاهم شركه ا و ج ز ل ه م بما ص ب ر و وحريرا ا جنة م ت ك ي ي ن ف ه ا ع ل ل ى ا أ ر و ي لا ي ر و ن ف ي ه ا ش م س ا م ت ك ي ن ف ي ه ا على ا ل أ ر ع ي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 ق د ر و ه ا تقديرا س و ن ف ي ه النابلسي كأسا ه ا ب ل ا ويطوف ع ل ي ه م و م ا ل ا س ل ا م ي ا ت ه موسوعه ف ل ي م و ل د ا ن م خ ل د و ن إ ذ ا رأيتهم ح س ب ت ه م ل ا ح س ب ت ه م ل ل ن ث و م ا ل ا ي ل ا م ي ه سندس غطر و ب اسماء وحلوا الله م ا ب ا ح س ن ا مشكورا. إنا ش ر ل ن ا ع ل ي ك ا ل ق ر آ ن ت ع ز ي ل ف ا ص ب ر لحكم ر ب ك و ل ا ت ع م ن ه م آ و م ا أو كفورا واذكر س موسوعه ربك ذكرة النابلسي ب ح ل ل ط و ي ل إن ه ؤ ل ا ء ي ح ب و ن ا ل ع ا د ل ا م ي ه ي ح ر و ن ا ل ع ا ج ل ة و ي ذ ر و و ن ر ا ء ه م ي و م ي ه غير ر ب ح ا ه م و ش د ن ا أ س ر ه م و إ ذ ا ش ئ ن ا فدلنا أ م ا ل ه م ت ب د ي ل إن هذه تذكرة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 م ن يشاء في ر ح م ت ه و النابلسي ن أ ع د ل ه م ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا